هم هم هم هم هم اليوم دارستنا عن الشاكشوكا الشاكشوكا! اه الشاكشوكا مش الماكموكا بتكلم تماما في الشك وفي مك الشاكشوكا هي عبارة عن اكتبو لعنكو واحد بصل واحد بصل واحد باندورة <تصفيق> باندورة <تصفيق> باندورة <تصفيق> باندورة باندورة <تصفيق> واحد بيض <تصفيق> بيض؟ ليه؟ واحد علاي واحد زيت فضل <تصفيق> شكشوكا اسم الأكلة وحواليها نلتم <تصفيق> بصل وبيض وباندورة بنو كلها وما نلتم <تصفيق> منقطع الباندورة والبصل صغير صغير ومنحطة بالقلاية لي طيب كثير راح تتاكل هم هم اتقع برا هم هم هم وهانا هم بعد ما من نقليها بنفس على البيض وبنحركها وحصر عنا شكشوكة زاكي كتير كتير واللي بيوكل منها ما بيعرف الهم هم هم هم هم هاي الأكل طيبة كتير رح تتاكل هم مالذي؟ مالذي؟ child شو؟ خمس وجبات شكشوكا خمس يلا طيب وكين ورحت تاكل هم <تصفيق> <الشكشوكا> زينا <تصفيق> تنسوش <تصفيق> تكفوا على subscribe.